وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تقول رب الرزاة جل في الحلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم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 وَإِن أَرَدتُّم أَن تَسْتَضْعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ۚ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 112. والله بما تعملون خبير 113. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم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 وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وتفرضوا لهن فريضة ومسعوهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن مِنْ من قبل أن وَقَفَرَضْتُمْ لَهُ نَفْرِيضَةً فَنَسْقُ مَا فَرَضْتُمْ فَنَسْقُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَفُون أَوْ يَفِيَ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ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 لَتَكُونُنَّ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَتُرْضَوْنَّ أَعْدَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَنصُرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ فإن خرجنا فلاجنا عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعطلون عاشرك عن عاشرك يتباني جالي حادوث وهناك مجا يعطي ذلك ينوثوا هذي هنا سأفتنا تفسير في قرآن الكريم كا. وهناك خياد بغلصة ليسدع مكب الله بنا يا كان من سورة البقرة خياد الله رب وقل صرت لي اللي بغانه وقر ليهي من سورة نفسها وعين كتب جرني حكام بغانه طلاقي بينك هبالك فقدي بينك هبالك سبائب عاول لك هبالك قال تعالي خدو الحجر والوالدات سادها وحد علي Jouluena, jouluna, ennuujen ammari bo, nuoladehun ilmahi jäähäidellen, pahoin lavasanaen nuudin Lava ajan, kaan bileiniburzda, lavabilo romaaka, dinen lavi, jatavam bilo, inta saa pahoina pahin lavasen bilo. Mutka lavasanaen kaan bileiniburburzda, limen ayyu thmainu lamay siru arba'an lugmar naju 'ala garatou mukasa haqa ilmaha labasna ugubagan magla hadi laga garto lugmaru sad'a mar halay marra mar dambar ku marka qofki wax خدي جومن تلوخ افتم الليل انا انك اور انا اوه انكو علميدو انما نسيي اناراي او تخاثير فكرت او انا اخيم ما كونوا اما صفقه دولي انا حريث ودو انا باخيني ما غودو انا خله نوجيو انما تو لغا تجي اون ماشي لغا تجي غيري ما لغا ناري صفقه ان دوو لوو بربراريي تو ما cinma markala kuriyo ima cinni ila keen aloshna in badan lugu wale yesi aadi baa inna laga dalay yesina laga baafu cin karaa waxa ugu badan mudada radda laba sano afa ila wasan bilo ka tan barkana waa waaji in dan muddo aan lacarin hada ilaaba daday xadaa ayu wajaga أي سرادني لا قريء الناس اللي يقول يا أم الله آه هذا شر هذا كمخر والوالداتك هو واحد عليه من هنا حولين ترك بالقبل كاملين من هنا إنو جيأ عرادة غرر أيو تما لما يسيروا الرابعة النجمات هذه النجمات الواجليين قبقي هو إذا واحد شيء أبى أبيه وعلى المولودين لهم ألوكم مش الله لأي أبا كرسي وحا واجب شزق ذلنا شزق الوالدات كما هو واحد له أن الدناية انتصين تذي كاركيس واجب كتاي وكثوتهن أرث بحين تذيبا واجب كوا بالمعروف وراقل أبيه أبا هان قد كان لما أتسلم الدناية انتهى الذي يدرك الواجب في هذا المركاز فلا كفو مركا يداي لنيتني ذا لا فقدت دنياكم دوران ذا لكن بالغ بنو دنيا موسى قاده هو يغور لا لفري ان لا إلا شاهد الامر اسن لكي يا رماج اعلان تو علم كم اولين غاجو بختيو كل قام معروف هو عرفلا تنذا هو اني للو مغروف اده كان هنو يقان دا كو واجبرا كل قام معروف مين كان جيرتي ينذا كان كل قام يتغنا وينو معلوم كوبي كان هو عبد الله عن طبيع رباء الكبوسين أيام مسكور من علمها تراث إلا عداد أو وعبد الله حضر الله بيظه أولو هذا كريم ليرا إلا هو إلا إليه وخاذي أما حضرت الله بيظه إذا قامتنا نفس إلا هو إلا نوسي هذه الليرا علمها تفقد وعوا إياه تحريك في عبداليمي هو يميه أفلقوه عداليه أولقوه حيائي أولقوه تمي أولقوه كمي وعطوه بليمي شو سايميه كواي نعيش هذا اليوم على الداره هذا وعي لا تكلفه لما ما سقيه نفس النف إلّا وصعها ووجه ماني وعقله وهو وهي نعميه كري لبوقك في مايو أبان ورزن هري كري إذا هلون كري في مايو لا تضاره لما تيجو وليدك من في ولدها إلّا في ولا موجود له المعاكي لو لديه أباها إذن بي ورده وردك كسابك ماي بيهاي وعلى أبوهنا إنه عن رحمة وقناعة وقبعي أن فقدي يبيلك يكسولي ويبنى المهلة عن رحمة وشفقة وأمومة أي كوحانا نجي كوني في شك وعن نبنة لونا حكومين لنا لا سوار ترى ترى يا الذين قالوا تملو حدا زي هو لذها ان في, ركرة في ولديها علمها ولا مولود له ابي لو لدينا لما تي في زوج اذن انت يا أقول کون ابجو يا لگا ربا نفر يا تكون أقول ما له دوي يعني فلان الذين هذا أعكى إساك أعطى عندك حريق. حريق وعلى الله تعالى خذ وعوه يريد وعلى الوارث على الويلة لأنه جنائيا كنت يسوعها مثل ذلك انت يا أبا يا شخي وهذه أبا ما أكلمتك إسمه هو أبا إسرى حدما هذي لبديه وارد إصلاك أرسان المهان قرين جيسا يضا الله مدي سنلقاري حفش العادة من رفض خالة تعالى يبوحوا من فين يا جا هذي لبديه وارد إصلاك قرين المهي الناس كان لك أكبروا ستاك عسو شاديرا وغلته في حاجه يا وفراد تكاور كجبال ان الاسلام حالي نودي منهما لو لوال الاول عدي هويو يا و حال الاسلام و وصفه ده ان مين لا قريه عدي جونان خلا جناح وإن حتى حضاء طنطان أبريالاو أن تصدقوا من من الموكشتان أولادكم عرورتين مالان ويؤين في عين حضاء بنا من الموكشتان دمالان راجنا أحدا بي عليكم قرفيننا مالان إذا سلمتم حضاء بكين ما وعد أحد أعطيتم من أكتبين العيدة إن ما فينا في المحروف ونا أنا في بكين عزامة حضاء بكين اللي أو تقول الله تعالى إنك ما في لين شيء إلى حين أتقبله أو منسيا أن واحد صاحب الناتن بلقى من مرمىنا والتقول الله خطيك كل برأب إذا كأرضلا وأعلم واحدنا وبعدين إن الله أبدا بما سأمره أو يفعل وعسى من إذا باصيره وأو أكذب ليه فيجازيكم عليه وينكاب المرين اليوم والواردات وعليك وحد لا يردن عن نجيه أولادهن على الرسولة حولهن لبصن كاملين بلعية لمن هون نشي العابة أرادهن أن يسمينه لما يسره عن رضاعة النجم وعلى الموجود له الماكلة لنرها باعة كركس وعاء مرضي المين لجناهن كذبهن حوان كذلين لجناهن انطلعهن وكثوتهن أحضبهن لبضاء في المعروف هو عن قبيده أيوك بالعناية إثناء الذين تنجو جري إذا كان إيرين ينجو جري لا تكلف نفسك نفلما مشاكله إلا هو ودرية سفرك المهان لا تمر كان لابين والدك من وحدة شيء في ولدها في المهج السفر فيه ولا مولود له أباه المهلو دري كان لابين في ولاده في المهج فيه فأعلى الوارثي أباك على إمامي جنايا كرت سوأة مثل ذلك مثل ماء على الأرض كذغي لي كثولي أباً لك رباً كاينيه اللك الدونة هي حدوثاً أباً جنيه فإن أراد حدين قرين أنت رابن إثلاغاً لنخوز عجب منهما لبدوا الوالي أباً إستلوى الجيئي أيوه قرين قفياً عن ضعي إيه هو تساولي عقل إشتدارك فلا جناح عليه ما قر قَيْنَرَتُن حَدَثَ بَيَانٌ ذَوْنْذَ أَنْتَ تَصْرِفُ إِنَّ ذِمُومَكَ غَرَضًا قَوْلُكَ مَحْرُورٌ دِينًا مَرَامُ أَغَيْرُ الْمُؤْمِنَاتِ خَلَوْا وَأَنْتَ تُنْكِرُ لَهَا يَا هَيَ قالوا لي يا غاده ان الله تعملوا وقابو يجي في الزمن اللي جاي بصيروا هذول جيل انه ياي او يكونوا انضبطوا ما ييغالوا كنده يا عمر كانو قالوا باهي وصله يا عاد يا الناس من تجي وين لكن سبب تأينك هذا كويدي أي الله وك السماء مفارقة حي ومفارقة وف إن أنت تين الله يعمر كل الله يعمر أخيه لكن مر كل أنت جريء خلق جري لشو فارقه خلق في قرآن جوا عجيبه مجد له فصل على نواله مجد له هو بدن إنه جن نوالة أفرضي له إذا تبن هذين فهو مجد تتربط فهو عند يتوب هذين لكن تطلب راضيا لذاتين هذين وغصيا أتي قد في مركة عرهيركي لأنه لا نعيزه إذا نعيزه لها حيى يكون لندن دا إذا مركيه لأنه والناس الأور لها أما الناس الأور لك هذه اللافوري إذا هذين لذاتين وجاء الواد الحملي بصورة اجلهم ايضان املهن كل غادي ساكن منك جي دينك او غلب صداك ايدي دي وادك سير وك غادي ساكن لا فورو فورتو ايلهي اي غلب صداك ايدي دي وادك بلا شهيدي يا عمر خاصل ما يوركو بيده قول كده رباو بالجوم حدي لا دنت قغالكي بالوركا يا كل جوأو يقفور لجلد إنك تقول لكن قط على وجهه بناتا بجلد واربعه تيرين وعجلان أردع هل أقولي والذين رجا يتوفون يتوفون كرخلو يتوفون امروي لما يشل لا امروي يا انت كم طرابعي ااا بس يدا ما على قتيم كل جلبه لو أكل لازم فَخَمَرَ كَأَنَّهُمْ يَشُدُّ مَأْثَمًا أَيَحْنَفُوا كَمَا فَعَلَ النَّاسُ وَقَالُوا إِنَّ فِي دَارِ مَعْرِفَةٍ نَفْسَ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ لَزِيمَ الدَّسَّ تُطَوَّفُونَ نَفْسَ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَبْدَأَ وَمِنْكُمْ سُمِّنَ كَرَّاءَ إِلَيْكُمْ وَيَنَادُونَ كَذَلِكَ أَزْوَاجُ النَّارِ إِلَى مر البقاء وكوادر قوان مسلدة وعلى يلا ذا مر هذا كذير فعزة الوذا حفرت في روية مغيبا حديلا يلحق بي جري سليم ضعى مرضني بركا يكبر جري شر عجم ما يوحى سفاه الإنسان ناسا عرقا عرقا الرب وحول يدكوله مرضني إلا النار تارني ألم عيكسه مغيبا أخالني في عرينا laakin kaan sheer maalin oo tani ma marayn karto oo sunkorba qabayn karto yaa dii oo waxa looranaayo in ay ku jirto siyaab aya qaadan jiray samayn tii لا تقوحها هو هي إذا تركو الدين بل ترجمنا هي صفية في قدر يجبوا له هو تركو الدين ما هو يلي أنت مركوه ولا وعي حرق اللي موسمون في سي مبين سميرك مرد المحمولي على إقاطان مركبه على موافق سربة رعاك ما هي ميقادات أما ما هي ميقادات تركو الدين على مرد المحمولي على وقت مأور ملا لغي لا كان لبعض أفرقلوني يتبعوني بإجابيه وأنا يشعر يريد أن يشعر يددك الموضي أولا والمساجعة حولي قفل قفل قفل المسلمة يعني قفل العظم انتهى على الجمهودة يريد أن أردت كذلك ست عزين بيقول إنسان ليسوا تعزيين أيضا يجاري سقائم يجلو واسد حتى تعزيين ميزي في المدى الأكبلا لأثين قفل الكريعة يتصلي يبعى أفرقل قوتان ديكو د یات مونږه شاسو لکه د پودان وه مفاجاه هر مصیبت دی وایې دې هله څرای ادم هیڅ صبر کې خپل مرګ نې کاوبای وه خریر کسنه د صندوقه وه ان خریر یې وکولانې څه اڅې درم درڅې بیا په دې څه خپل اڅې ملها حاږي مرګ هر الله tässä se ei ole iloinen kai, että on saavutettu, että on saavutettu, että on saavutettu, mutta on ha ona yhtä, mutta siirin maatara, hakusilmaa, kun ikäväisen ei saa, mutta وقال قال كاذبني تراتب بدن بوكاني وترتبناك فيها تجد قوري يزين الله ما ذاك أولياتي والله خلالي من قبلها لسي ايواني يا أهلي يا هاده لك أو سأجي منك للسي هارسي جنب مركع كوكا لمريتان فيما فعلنا تبدوه حيث ميان في أنفسه هنا نفى بيالقوه في المعروف هنا هاده يا فارسي بلول يتبن في هذا الميزة فيه هاده يدرخي أسايله يشالكتو نرخي عنقه هذا سوء ها جنب مرسي عادبه وقل ويتعرف سميزة يقول kura ta ko bazir ban ay mujh se ta kuch danda hai mujh ko bhi dama gai wallahu hai de mai ka maru ana لا مقرن كرا حرام لماذا جيشنا واجه ضعيفة حتى في هذا الج حتي ماشين لوحش على ذاته حتى على قارل ذاته ونام في ذاته أما نين دليله للوجود عليه أما نين شريفه النص في وجهه أما نين جو للوجود عليه أما نين مصدره ما رعيه ذاته أدام بطيئة رأيك لأس وكان منك حامل أسوك من سبب لي لأنا مستوى قاعدة يقول لكن والله سرحوا لي كلا يبحثوا معنا وحاولي هذا الإسان كانت عقلها بيلانا إنها قد كتلكم لكن أنا أقول ربية وأقول أنك أبي أذكر إياهني كلا تأثيرا وعندما ما فعلنا كلا تأثيرا الله تقبل أن الله أداك لها سبا خاغب ونصيصي أنا كريئي لك رأى إنك جميل أداك رأى قوفي عمد أبل ونزل إليها سواء كريئ ويقول والله ورنك تعالى ولا دماء حجمي عليكم كركين نماء بماء رياءات عراص في بيرتان من خذبات النساء نعم ربي دور إذا يكتلان أنه برسل الميت لكن أقمر ولا سمعين كلا أما ما أدم تعريبين أو أكملتهم أبقى رسينو في أنظر كبنة في ألسل أبن يدي وحوثي كأن بادياركي نابده هذي إدده وده يالله أضع ريش حظي لإتافه وثي جنمات وانك إذا بيلا خالصي إن يزرحوك أدوكو نابده نابده خدن بادي الميزي عليم الله معين ما تأنه روغو بنيين عليم الله يباوثوه قاله أنكم بجين كينا تتذكرونهم هنا ذي كانطومك ناس حتى يوصلهم صار اسي اول المغلوه مرعنا لا موال افريد من بال بواخا يا حمده خا دل كان مرمس ايال لو لا توائدهم او يروح هنا سرنا وذو سنكر استجي انا اكو ديار اقل كار يا رب هذا يجب في ف%. كله كله يجب ف هنفرة... يا جبران أحمري كري، وسرعاتي تجري جي، وهذا ينيسي بره مكبي جي، أولي علي، هذا إجاهم كي جي نسي بره، الله، في الجاني كيرا كمافي جي، يا جبران من جعلي جي، فلا تلاته واحد هنا برا، نساعي هذا ولا أن تقول هنا سلاطنة قولا هذا معروفا لي قاله، أنت مستني، يا قوم اركعوا ولا تعصموا حقوق الدين اخذه النساء فكافئون دينها اقيموا الغل كتاب الى ابقر وجار اجلهم لدي راهو يور المطلقات ومنهم مرني فتربثنا جانب الدين ثلاثه قروا والذين يطوفون و يصومون الى احكام تاسوقرن انتم من يريد قر اي قداماريد حديثا لك أيام عين قرش إدريكي ما دماني أما عيد الوزارة الجديد أفرت دروعي ترني الأدب ما له كلماني أما تربو سيرك الجديد صلاقة تجعلني نهري حديث ذلك الجد الذي يُماري أرسل لك عاصم حتى مجلس نهيله ولا تعزمه رغدة لك نيوان التحرير وتعليمك تفيد الفزع ليالك مجلس فقالوا وحيدا رين لما لا قفضوا يسوحي منها وإنسان أيها لين سحرين وأبدا إلوه حكمه وإنسان لك رئيري كيف نفس ولا تعزينوا حوق الجنة عودة النساء لكاء يريد حتى يبلغ الختاب حتى يبلغ المكتوب فيه بقري وإذن الله كتار أجلهم مضل في الله وقفتو أبر فيدي وليتو من جهازين أيدا ما اشيرانه أما تلا ستقروا أيها سو واعلموا أولا انا لله له انا عبده حق يعلمه يدوره بي هاي ما في انفسكم نفسي ان جيده واعرف صدق والله يا ايفعدره الذي ستره والله هو غادر انا لله غفور الله تمد كوكب انا ونا في بدن حليم القدره اينه يا اي والذين رج يطوفون الله فدا ومنكم من ذكر من أزواجاً حوان يتربطنا حوان تقول إيه عن رياح السير عليان في أنفسهن تفضيها القوضة أربعة تأثير من عيان أبعر إيه هو عجراً فبين هذين فإذا براغنا حديها وانك إجاران أجل أخلنا ماذا فأيباوك الثي فلا تناع عجل عليكم تركينا معا إنيكا تبلها ورا ولا قولوا إنيكا لأنا لذي إما هو إيه فعلنا قبله ثم أيان في وصفوا رايقو كما ياد اودى أما اما هو ما هو ببعار ايرجوري هذا ويديثان في المعروف الا في ورا كيد العمل لا هو قرع عشريه والله ما عم لما كما تعمل وها قوريه في السماين اذا خبير الله عز وجل هو خلادنا على جنبي عليكم قرتي ما تينك غورن اركا تجينا ما حبنا نغورك كالجور دونايا لماشيكو تنبالي ميشان عروتو عضو تركيستان وطولهوشان فيهن ماجا من خطبتين ميشان ماجا دونسالولا أولاك لانتم أمات قريسانو لان بطيكم نبا بيالكي نجري هدفو قريسان علي ما الله يضوهو قابل أنكم إذنك ردع يتذكرون منا بجيشيه بيشان هنه هو انت لا توائدوهن هكولو برلانينا سرا قرصودي إن الظليل هذا ما قولا هذا المعروف وأنا ذم فلا تهجموا فوق الزنا رغد النساء متعريدي أطالب اللغة الكتاب قلاك إبرق يوم جاره أزله مذاك تعلموا وقولا إن الله نعوذ شعرا تعلموا وقولي ما فيها فضلكم ما في أثينا وأقوسون الرضوض مرجع أجين تجارو إبرق شعاريا تعلموا وقولا إن الله نعوذ سبور هل هذي لك لمهريو لوقيو ندي يوم ما ين سيغانين ولا مهري مثله مصم لو سيغي او مهر بير مغا عواتاي وركي على غلان بعضاي وركي ولا ما عقلي hadaan qof ka la taaqan oo iyagoon la kulmin furuujee ciimaado xadii wax lo qadareeyay markii la meheraynaaye waxa loka jabdoobaynaay intee lo qadareeyay barakeed bayda intee lo qadareeyay barakeed wax lo qadareeyay waxaan la arkay kulka qolki la meheraynaaye in waxba lauma ma jirin in ka dalbuun mariyey lama hor cirkeena waawna اور عمر کا باب الانتاس سچو گوتھ لا یو و حالے گا یانن کان وا فورے کو سوئی صدقہ لاں دین تکن مال خوین ادو یے سما دوہن سچو ان باب ییو او و ہن فل اس نیو ای بریو کو نو ادو یانن رادانا او ہودا اسگر کیوسی لا یے ادو كبير عجل الله من أحد أمدي عليكم كاركين نموها انطلقتم هذا الفرطان أن النساء عوانك ما لم تمسوهن حديل أنجيكو لطعبا والله فرينيكو عن باكل عاي مع النبات كفتا أو تفردوها باكل أكثر نجلنا إياكو فريدة المهر قل عد أنجيكو إلينا لطعبا هذه الممارين علينا وعربكو اللغون في وما سنجل ومسعوهن أنبابعيو خلقوا اولو سغوتين ودنيا الى وضويره على الموسئ ان كان خادم المال قضا كركيته وعه قدره قدره لكرهلو ان كربتي في المال كذا وضو ثم المال قدين دقيان فلن كوكرك كان ايت فدن ماو كركيته وعه قدره اسن يقولن تدا قال لي اذا ابوك اسو كل كسران يري متعن راعين تريدون في المعروف ونقمي بحقه وأيقعد علي, على المحسن فتكونا كفلا كلك ولا وأين جملة أن كرقوذين اللذان كل كورن وحلوقا تري يا أشوان بطيئين حبي وحلوقا تري فركي أنطاعن واتنا قيد الله خدمه لنا حدا سفوردان من قبل أن تمشوه انت إنتي لا أنتارين أو وقظ فرمنه لا هون عاونا خيرنا جنمار أفر خالمو باليه ماليه أماكن ريال باليه ماليه خلني سوم ماشي بس أتفرج الموقف ترتي يعني جيرو لهون ريالاتي لون ماليه ثم خل ما لما جعل مصباح برشل على ذلك أفر خالمو هذه لون ماليه ثم خل ما نسينه حديث أفي ما جنبه بدي عالم إلا وهذا يتراني النكاة وعنين مجاري على فلانة واثمي وعنكا كرفا ملك نما بيحانو او يعفوين العزيو الذي منك في يديك عنديك عقدسو النكاة وقوزو النكاة عدو نديك ووكيك بيحدوين اول موحوين يقوم مارين كل ريالة يقوم انا كفيها ما مجنونه لديك عباد الله يا في غايا إلا ان لك في مركه الوقت بدل ما نين وحنا لك الفائدهيس وحنا كعيوس عند الان ان لك تعالى يبوعه يجري وانت عصف ان لك في جنب اخرب ودوان بدل لتقوا الله كف وحظني كوي شيء عظيم كل العالم المهريه خلكي لي جواري سم بخول سنتي كره حدودي أما لاي اشراب هنيك لا وشن نبداوا سنتي دوخله جاي انا الله كعبد الهو سيد انا موسى غادي ليا غادي لا صوب انا غمي ان كل كان لي لوبين ان سما الله يضمن يوق اقضى خبكك له قالا دارا يضمن يوق على تعالى يبوح يري ولكن تو مرنا اي لولنا الفضل خما بينكم فينكم أما منك هجبه أما هذا كهذا بعده حدير الله الفرق إنك سؤاله طلاقة وحرقبكو إيمان حدنا أخوه بإيمان كمداوحين طبدا هو مؤمنت إنك أنه مؤمن. إلى وحوه وهي يتفرق يغن الله كل من طاعته كان لقيابت إنه إنك في عناسه إذن الله قيابت إنه ناك في عناله كلها طلاقة شكل عداوز يسنوضحين فإنه له الشكل يقولكو كلا والمركي اللي يتقول سنعي خالي بغلا يتقع راقين واسد وكارين حدي كبلها المهرين اينا وحاميك اللقود برا حباري اهد القرص تتخل في قوصا فامين فيمساكم بمعروفين او تفرعون بإعزاء فهي لا قران كيشي كريم كاو كوكاكا بداوا ووراكا فناكو الشيجا اما او اناكو لا ألازم من دونك أروخ كي بس من كذو عي سنايا إياك من كي بس من كذو عي سنايا حديمة يا هنيو عداودا منش على تعلى خبيوه ويري فلا تنصو أهل ما الفضل الله قال بينكم لعينا وحنو ذاتا وحنو أميرنا واهي إله وضو ملا فرق الا من المريان لمن يجي إن لا معدس عقا بما تعملوا وأص ما هذي هو علاج فريضات، هي هذي هو علاج كررها، أتى فرقات، هي هذي إذا على أن الله سبحانه وتعالى إذا النساء أوينك معلم تمسونهن من ده ده وده وده وده أو تفرزوا ذانو كذري فريمة مر فما تلوهنا خاطية على الموسيقى ما الغدير كركي وقع أجره إنك رفضت أو قلنت على الموسيقى خفقيك أكركي وقع أجره إنك خلفت لاش متعة رافية في المعروف ولا خبيجي المرة هذه يوم حافا خاطين تايا بفنت او يكرك طاي على الموسيقى تشو ولا كسر هيكرك تا وين بلغت مهولة قبله من قبل أن تمسوهن ان تيلانو قلموا أو قد فرمتم فرؤوا مقدرتين لهن أعوانك خريبة المعر فالنسو فيجب لهن وحوا جباي نسو ما كبركي فرمتم على ذو قدرتين إلا أن يعفونا من يقبلوه عفيا معانه أو منعفووين وعفيو الذي منك أيدياته قعنجيسا قصمي قغضة النكاح نكاح قميجيسا تراغيه تراغيه وحا منك أو إذا مُقبل يوسف جاء حديث في آذار أما إذا غيرت عين عبدا نقول كرَّ هل لي بيعي أم لا تُلِكَ وأني وأنت وهذا وقت بلن من أغرابه هذا ولا وام للتقوى قال لك عَبْدِي وَتَقُولَ عَلَيْهِ لا إِنَّا أَسْيَأَ الْقَاتَةَ وَلَا تَنْزُلُ بَلْ نَهْيُنَّا الْفَضْلَ نَقَلْ بَيْنَكُمْ لَعَزِيْنَا إِنَّ اللَّهَ إِلَهٌ نعملونا سمينة مصيرونا دوجيه له صلاة ما جاءت قال تعالى خدوه يرحافظوا خداد مسلمين في إلالية على الصلاة صلاة أكرك والإلالية جودان، قادران والصلاة إلالية صلاة الوصفة إذا اختبت بالأسركو أتكي الصلاة الوصفة ليلة دهورك إياه صباح. معنى انت اول كي دهوري دعا مغربك يا عيشانة اول كي تنبيل انت فارك عثرك لكن المستوى لكنه مستحن انت رفل غوض ايها سو قيابا فقاهد وفخلافه ما هي السلاة المستوى معاك الى اتضمية القلبة اللى جارجية. لكن غضوة الخندق اما غضوة الاحجاب قد في الملك المشغول لهوا فلالعثري تكتي من بلالك تي عمر رضي الله وانه هو الرجل ويلي يا رسول الله وحصوصا الى قرأة يعد علي ايا الثلاث العزركي اعطوا عزلتين مالكاس انبا قيل لي والله ما صلي اني قل بولمتك مالكاس انبا قيلتوك عيتو كذي مالكا جزالتو كذي مالكاسو عفارتفاي اوهي المرأة له عن الثلاث الوسطى عن الثلاث العزل إذا كلكي قلت النبي قال له لي فمع هذا الخلاف قلت النبي جاء صلاة الوصفة حتى نقوم بصيري وصير الفخاري عديد يقول دقيقي خلاف كان بدا المحل ولدي إلي قلت صلاة الوصفة قسر وي هنا من بلانتعين عديدت تساسي يقوت من قلت صلاة داع تلكتكتو وحل ميلي وفتد يدي يبا حديد كبا قدعها قلت صلاة داعا ودعنا نسمع في وقته إلهاليا كل كلمه تويل إلهاليا وحافظ اللجعد لي وقتي واغلايا عداشي واغلايا مني واغلايا امرك واغلايا كما عدي ما كرهت فساكي اللغوث كذا كرهت ان ذكر كلمه الحمد لله قاعد به وان راج المساجد انا اللغوث كذا تمام بدنا اللغوث كذا ابو الوقت اللي كذا اركان تلا. يا شروط يا ايه يا هذا يا سوانت هذا, يا هذا،, يا هيات هذا لأني ايه حياة كذلك لليه مادة مجهوراتك ايه مضطيات كذلك لليه اليوم خصوه ان لنا اللي رجل له لقد هيا ايه الى ثلاثين جدينوه الى ليه الى ليه الوصفة صرفة بمي وعثر كعا لله ايه قالت اينا جينكو وكنا نتكلم في الصلاة سلا تدعي لو اكوا هاي الجرنين قبل الجماعة الوارسين لصمعه ايه كذلك يمات لقد قال ايوه منجري ورية خلطرق وعلى خلطرق ايام سوف تدعيكم قالوا لي ايام حكيات مريزان حكياتي ستعاد بانك الجرنين سهلن له ومنجري حتى ان جرى قوله تعالى فقوموا لله قانت فأمرنا بالسقوط ونهينا احد الكلام قولك وقوموا لله قانتين سعجلتين ايه الليه ثلاث سبعت يقول ما حضر هذا الكل غفر ان هذا حضر لي كاروه احد اللي لاحظ اللي لاحظ يقول ايه اللي لاحظ لي هذا كلام معه الغفر اياك اللعبج و اياك النصائم ايدي نصر المستقيم هذا كي وقوموا صوت كنت أدرك الله سكان آيه هاتين اللي بدخلوا أولاني هذا الإثمال مصريني قال با الله ترينها آيه سبعك عيه أما دياك عيه أما بعليه ورعبه يتسوه يأخو ما سبين آيه قل قاعد الله سكان آيه فإن خبتم حتى النبطة وعفتتان فصلوا تكادا شجارا إذن كان لوكو صحرا أو ركبانا فوشو مركب فوشو بابور فوشو فرس فوشو كتب فوشو أقل فوشو لماذا فوشيكم اليو قلت يا عزيتي وحل لقى عفظونا يوحكو خدر جينا اليو ورعبا هدوية يسوك هدوية دب هدوية فيا هدوية ألو هدوية لما يتو وقليني حزيتي ما سيسران دورية تلك اللاما أرقو الرجالا يذنكو صغولا ياتو كذا قلوا لقى عفية سدود هنا وقى عفية قبلد هنا وقى لن كانوا أرسويتو أحكمت سلاة قلت في عقلت هذا ليس كإلالي أغرب باني جهد في جولة وعليها دين لو عينها وعلمت باباك وعصيد أنه كان فإذا أمنتم حداتنا الله الله أرسل كذا كما سبهو علمكم الله ما هو أيضا تكونوا هروا عين تعلمونك ويكون حافظوا إلالية على الصلاوة فلا لا أقرقوا فكرات گڑھانوں ایرانیہ اور وسط خراج تبنئی قومو کعللہ الی جس مارکہ جو کنے جہانوں کا قاری تیری کو عام ہوت ہیں تو ان کے تمہال افرادن فرجارہ ان کو لو کو سونا یا چکے گا اور رقبالان تین کو گانی کو ڈوگا فیدا انتم حدد نبد عللمكم صلاه اليم برك وخصوصا مؤافلا لا نكونا يا خديع من دار ما له ما هو الى اليم برك لم تكونوا رواه تعلمون قوه يغوا والذين يطوفون منكم حياذا يجونوا اي في او یااتا دی ما تک او کی تو مرهان ادلخ تک تیرا در جارن تک او حدا یل اجه تک جوا خیار تک آتی راق بکا کان خبر بیرس نو رے او انا ویل نخدے مسیبا بلو در یلینا کو جیرتو شہر کینا وا اللہ لوں بلو و همارك هاي نهيدينا الولو يهدن اقبون مموخاتو تنوخيهو هم هورانا معا ايجا يخي و فاكتروا طلب الحيب اليك انت هربا دهو حيليه ايضا المنسوخهو و تناع فهمكا كو هرائيتي و همارك هاي مركا سواء سنبه اللقره هاي افر بلودي يتبن هبه و هايدي هورانا وزاكت هاي وحالان اصحه هاي فضباب بلودي يلا او ایاتی ایاتی والو نثخای قرنا و الی لوما نثخای ابرث بیلودی 17 کادینا واخدو خیاخ ملو وا قصر فتوول ان بیلودی لغات کادینا وا دارا ختری یدو چک چک تو اونیک چتر با یلو و اوندا کانی هرر اسرو تو وایدی اگرتا او افرت بيرودي يا طلبك هين و هو يرى ثقيل عشان هو نازل سبت هو جوه وانا زين ياك اولا خالدان لو انا نسخه يا يد في نقول نسخه بحجي وانت خراف اي ظلم بالهول نسخه الجرم لو نسخه هل كان منهم وين كل هاي هذا راتي سلمان هرقي قران كل كل يا Kahden tärkeäksi asiaiksi on, että meidän on oltava yhtäkkiä tarkkaa, että meidän on oltava yhtäkkiä tarkkaa, että on oltava yhtäkkiä tarkkaa, että meidän on oltava yhtäkkiä tarkkaa, että meidän on oltava yhtäkkiä tarkkaa, että meidän on oltava قلت الوصابة الليلة على تعالى فبعوه يريد والذين الرجل يتوافعون الله الصلاة منكم يجنك الي كميدة ويجنون كثري أدواجا عوان فليسوها دردارمان وصية دردارا لأدواجهم ناياها يقليل يكلفين حو دردارمان متاعا راعوا وليل غزماعة وقال بالي فيه نولي الربان متاعا راعوا إلى الحوض kun ilmaston ilmestyäkseen, meidän on myös oltava tarkkaa siitä, että meillä on olemassa tietoja, että ilmastonmuutoksen seurauksena on ilmastonmuutos. Tämä on tärkeää, حبيبان فلاجنا عذب عليكم كلكم ما في ماوي أي فعلنا صنيع في أنفسه نفيا الخوارق الصنيع ومن معروف وناغا والله هذا عجيب الله عدو مذكى له حد وعدو مذكى له جاي أن لا كان لا خلاف ولا عدم حكيم على ما هو قوم وصيئ أو على كفوق وناقصنا و ربي سبحانه و وجل و جل وما ملئ مركان إلا ذعر والذين الرجع يتخوفون الله عباده منكم منكرين كمذا و يذرون كثرة أزواجنا وين في يوسف الدار من دردار وفيه الدار من لأزواجهم حوائج كلن حوض الدار من متى إلى العو الذي يدور قبل قبل نحن لا نجروا نروح إلى الله كي ندعو إلى الله في يكون وراء منكي في منكي أو في في. يا غور يكمنوا ليل هاي يا خايتي حو انكوا بها يغوا هيلكودا اي خرجنا حدا منك غير بيتي تبع بعان فلا جن علىيكم منك غيرك وكبينبي منك دينبي غيرك ما ياتيكو تم داييم يا المجد خلاصنا عدم عليكم كرسينا ما فيما كي كنتم دايمين يا فر الله وين فسميانو يان ومن أرض وناجا والله معذق عزيز الله ذو ملكك حكيم الصام والمنذر مرتلو وين المضلقات متاع بالمعرق خذ كمرك الله فورو وركي عايش دغني اكو دغني أما كثر سناي أما وحده طنا قانيتي اي كذا عايزه كليه ديهيا مرال كذا الله ديسو بني كذا الله هو راجيو جنب للخاسره في قلبي كذا الله كبايو على سيان لكم مرموه قال تعالى خذوو حيني وللمطلقاء ناجه الله فراوه مطاعن انبضحن انبضحن بايله انجارك اللي جوناديو بالمعروف وانا قبيدي بيكوله يهينو واحتمر كبدا هلى سيان اللمالك هي ان لا ترانا اللمو حقا واي اعرنت اكو كرته على المتقى لسيان إن أقوله الحجوب بني آدم لو يجوز قرينا عقبة يقول تعالى في عنوان بديهي خلالي كذا آيات يا خو انجا لينكو عذين أيوب أي الله الذي مو عذين دونا تقول مينك آياتي آيات كذبة إمام دونا والله يين عذينا يا إذا كنوا غرب لينكو عذين عذين ته آيات سمعنا هذا لين عذينا يا ما عقدتني يا ما عقدتني على لكم إلينا مُذنَتين إن أتأخرون أيات الليلين أتيرم على هذا إن الجراثم أمرك الجراثم أتفرسان أم المرجع والمل مرجع والمل مطلق نعير لفرجويلي متأن ك حسين يفرمري أنبأ بني بالمعروف مناقفيديو زي كليه الله خناه وحلكه الله كرسوله إلى الله إلى سيف أنبل وأنبأ بيعي أرجلك شتي لا كانوا مخكومين معاد إلى زمان كأي خلافة لا خلافة خلافة ضروب تا الخلافة لا خملهم متبرك في بادية أيام الخلافة كخمة جا قبل اللجان ما شيء كوسه أصابه ما ركضي له ثان الله يسوع مولود حسن لا يراه عرف قوادة بدي إلا يكانيهم ما تقولنا إذا يالله أنبض بينا المعروف وانا قبيضي حقا وحين أكون على المتقي بتشال لك بقاي فذلك سيلا لديك عد ايهاياتك فيبليل الله اللي عدين لكم اذنك مؤمنين تاهاياتي ايديها الكسينة يبتم بو اذنك عدين ايها اذا كواهرون سوضكي لديك عدين ايها ايها كواهرون سوضكي ايها لديك عدين لعلكم يجنانتين ان اتعقلون جرتان وعا لديك ايهاي والله عالم الله <تصفيق>